قَالُوا إِن يَفْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنتم شر من كنتم والله أعلم بما تفعلون قَالُوا يَا العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ عدنا مكانك فخذ عدنا مكانك ان ما نراك من المحسنين قال ماذا الله ان لا أكل إلا من وجد ما متانا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح نرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى بِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل هشى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قَالُوا تاللهِ تَشْهَدُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرًبا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دَخَلُوا عليه قالوا يا أيها العزيز مثنا وأهلنا الضر وجئنا برضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجفي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إن من يتق ويصدر فإن الله لا يضيع أجر المسلين قالوا كالله لقد أنترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفل الله لكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَطَّبِئْ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا طَغَتِ الْغَيْرُ قَالَ أَبُوهُمُ لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لسي ضلالك القديم فلما على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين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 أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسنني إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن